هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير أو لا يلزمه شيء من ذلك اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو ظاهر بل وهو ظاهر كلام الخراقي واحتج أهل هذا القول بأن الله قال فما استيسر من الهدي ولم يذكر الحلق ولو كان لازما لبينه واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق بأن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق اجماعا وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه إلى أن المحصر عليه أن يحلق قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال اللهم مرحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر وقياس من قال بعدم اللزوم الحلق على غيره من أفعال النسك التي صد عنها ظاهر السقوط لأن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة مثلا كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه فسقط عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه واما الحلق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله فلا وجه لسقوطه ولا شك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه أن الحلق نسك على من أتم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى المحصر بعدو وعلى المحصر بمرض وعلى القول الصحيح من أن الحلق نسك فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء وهي النية وذبح الهدي والحلق وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح الفرع الرابع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين أحدهما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة والثاني قوله تعالى في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية فالمراد بقوله ويذكر اسم الله على ما رزقهم الآية ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعا وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب ثم ليقضوا تفثهم الآية وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق ومن إطلاق التفث على الشعر ونحوه قول أمية بن أبي الصلت حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا وروى بعضهم بيت أمية المذكور هذا هكذا ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا وينزع عنهم قملا وصئبانا ومنه قول الآخر قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا إلى نجد ومنتظروا عليا فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على أن الحلق بعد النحر ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معه وقيل في من حلق قبل أن ينحر محصرا كان أو غيره إنه عليه دم فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم قال إبراهيم حدثني سعيد بن جبير عن ابن أباس مثله ذكره في المحصر قال الشوكاني في نيل الأوطار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل قال مقيده عفى الله عنه الظاهر أن الدليل عندما قال بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك فمن ذلك ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ, لما فرغ الرسول من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك انتهى فدل فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصر ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخل بنسك فعليه دم قال مقيده عفى الله عنه الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق ولكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق بأن قال له فعل ولا حرج ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وفي رواية البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت قال أفعل ولا حرج وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج والأحاديث بمثل هذا كثيرة وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية لأن قوله لا حرج نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم فالأحاديث إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية والله تعالى أعلم ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا أو ناسيا وإن كان السياق حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل لأن بعض تلك الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل وقد تقرر أيضا في علم الأصول أن جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق وقد أشار له في مراق السعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفا على ما يمنع اعتباره أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جري على ذاك غلب كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى الطلاق مرتان الآية وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له وقال الشوكاني في نيل الاوطار وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور ولا يجوز اضطراحها بإلحاق العمد به ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب انتهى محل الغرض منه بلفظه نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته